قال إني يأريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معيردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصنون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعتما الغالبون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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي آهاما على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرح لعل يطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَتَهُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ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 أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين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 مرتين بما صبر ويدرئون بالحسنات السيئة ويدرئون بالحسنات السيئة ومن رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا لغوا أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين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 أو لم نمكّلهم حرا من آمن تجبأ إليه ثمارات كل شيء الرزق من لدنا تجبأ إليه ثمارات من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ عَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَينَا أَغْوَينَا هُمْ كَمَا غَوِينَا تَذَرْ رَأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّاً يَعْبُدُونَ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 ونزعل من كل أمة شهدا فقلنا هات جرهاكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفسرون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 اَبِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي ثَرَبَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ